124. إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا 125. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم